بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنبر قوما ما أتاهم من نذير لتنبر قوما ما أتاهم من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 ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع, السمع والأبصار والأفتنة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوسّقكم ملك الموت الذي وكن بكم ثم إذا ربكم, ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكس ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وننا ربنا اغفر لنا وصلح لنا فرجعنا نعمل صالحا إنا ولو شئنا نسينا كل نفس هداها ولو شئنا نسينا كل نفس هداها وناشي الحق الكون من ليل ولكن حقا فعل مني لأولأن جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نفيتم لقاء يومكم هذا إما نفعلناكم وذوقوا عذاب الخر بما كنتم تعملون إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا فإنما يؤمن بآياتنا الذين إلى ذكروا بها خروا سجدا, سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستجمرون فتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاد يدعون ربهم خوفا وطمعا, وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرءة أعين, أعين جزاء بما كانوا يعملون فلا تعلمون أَصِيبَ لَهُمْ مِنْ قُرَىٰ عَيْنِ الْجَزَاءِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَبَمَنْ كَانُوا مِنَ الْكَمْنِ كان كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا أَفَمَنْ كَانَ مُقْلِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ لَا يستغون أما الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جنات أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نذنا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لحب ولنذيقنهم من الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الْأَكْبَرِ لعلهم يرجعون ومن أَغْلَمَ ممن ذكر بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا وَمَن من المجرمين منتقمون بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ ولقد آتينا موشى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاءه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 إلى الأرض فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إما ولا هم ينظرون فأعلظ عنهم وانتظر إنهم منتظرون